ان الذين امنوا والذين اذنوا والنصارى والصابئين مَنْ آمَنَ بالله واليوم الاخر ان الذين امنوا والذين اذنوا والنصارى والصابئين من امن مَنْ آممَنَ بِاللَّهِ وَْيَومِآخِرِ وَامِلَ صَالِحَم فَلَهُم أَجهُمْ مأَن دَرَبّم وَلَا خَوْفُ النلَيْهِم مَنْ وَلَا خَمْكُ النلَيْهِم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم طور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وَإِذْ أَخَذْنَا بِثَاقِكُمْ وَرَبَطْنَا ذَوْقُكُمْ فَقُولُوا مَاذَا نَسِينَا أَسَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذَكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أُمَّةٌ وَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أُمَّةٌ وَلَّيْتُمْ فَلَ لا فَضلن اللهَّه عَلَيكُم وََحمَةُ لَكُْتُم مِنخَاسِرين فَلَ ل فَضن الل لَكُم وَحمتُ لَكُْتُم مِن الخاسرين فلولا فضل الله عليكم وَلَقدَدَ لِتُمَُّينَتَدَو مِنكُم في السَّابتِ فَقُلناَالَهُكونُوا قدَةً خاصين وَلَ قَارِتَُّين تَدَ مِنكُمْ أَجَلَّنَا نَكَالَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ أَجَلَّنَا نَكَالَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ ظَالَمُ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قالوا اتتخذنا هزوى قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما قال ادع لنا ربك يبين لنا قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون فَإِذْ نَاءَتْ تُؤْمِنُونَ قَالُوا دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالُوا دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء